أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم 119. ومن يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 119. وإن تصلك حسنة تسؤهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون 110. يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من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 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا إلا وهم كسال ولا ينفقون إلا وهم كارهون